الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل علينا الحكيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونزيرا وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا مجلس جديد من مجالس العروة الوسقى نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقه وتوقفنا يا إخوة في اللقاء الفائت على مسألة كلمنا عن الطغوت وعن الأذلة. في, في ذكر الطغوت وكلمنا عن مسألة إنك ان إنك لا تسمح أبداً أبداً لا فش عندنا إزى شرعي أبداً للتنازل عن الدين لا فش شرعي لذلك قل رأيتم ما ما الله لكم برزق فجعتم منه حراما وحلالا قل آ الله وأذن لكم فش للناس سياسة الناس. قضية الحكم للناس عقوبة الناس كل ده ده أمر شرعي محض من الله عز وجل محط إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا أن يهو حكمه والأمر ذلك الدين الخير واستدامنا على ذلك بفضل الله عز وجل بأدلة من الكتاب والسنة ومن كلام بعض كلام أهل العلم وبقي أن نقول ما هو تعريف الدين قبل ما أخش معاك وقول لك إيه هو الطهوب بقى ايه هو جناح الطاغوت? احنا قلنا من الطاغوت الحكم في عندنا طاغيت ثلاثة. الحكم جواعة تنسى الموضوع ده. طاغوت الحكم. طاغوت العبادة. طاغوت الطاعة والانقياد دول ثلاثة. التلاثة دول بقى? الطاغيت دول بيضربوا الدين. ايه معنى الدين بقى? لازم نعرف ايه هو الدين? كتأصيل. وانا حريص على ان الامر يكون. على ان الامر يكون في حريص على أن الأمر يكون في تفصيل زي ما قلنا قبل كده لأن هذا هو كلام أهل السنة والجماعة أنهم يفصلون في المسائل فإحنا عاوزين نفصل وحدة وحدة كده عشان تقتنع بالمسألة كويس تستذكر مش عايزة أقول لا تقتنع طبعا أقول تستذكر المسألة لأن الأنبياء جاءوا يذكروا الناس بما وخر في قلوبهم من من الفترة إذن ما هو الدين أيها الأخوة لما مثلا الله عز وجل يقول إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. لما يقول إن الدين عند الله الإسلام لما يقول وما يبتغل الإسلام دينا فلن يقبل منه لما يقول هو الذي أرسى رسوله بالهدى ودين الحق ينظروا على الدين كله ما هو الدين لما يقول سبحانه وتعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله إيه هو الدين قال ابن تيميه رحمه الله. الدين هو الطاعة. الدين هنا. الدين هنا لأن في معناه تاني الدين. الدين هنا. هنا. هنا هو الطاعة. وقاتلهم حتى يتكون فتنة. ويكون الدين كله لله. ان يكون الطاعه الطاعة كلها لله. ولذلك ما كان يأخذ أخوه في دين الملك. إن الملك له رضح له حكم فلما يقول له حقبض على دخل الله على لأنه عنده سلطة يوسف عليه السلام. مش الدين يعني هو كان بيحكم بشريعة بيقول بلحكم بشريعة الكفر ولا أزو بالله والأنبياء لا يفعلون الكفر المطلق بالجماع لكن هؤلاء القوم لا يدرون هو عايز يحتاج على أي حاجة وخلاص لا أي كلام طال الله من الأمر شرع وخلي بالك من الفتن دي ما هو الدين في كتاب اسمه الدين مهم وجميل للدكتور محمد عبد الله دراز اللي لما أذكر أسماء حد من هؤلاء المعاصرين برضو يبقى دائما اتدفاق بيني وبينكم لما ذكرت أسماء حد وشمعنا فيك نبوفوا في كل اللي بيقوله. لكن انا باخد قصة من اللي قاله قصة سبيل صحيح لكن مش حوافقش كل اللي يقوله من المعاصمة خلي بالك انه فقال ان الدين له معاني كثيرة وقوله قول القائل دانه دينا اي ملكه وحكمه وساسه ودبره انا نشي بقى معلش انا عايزك تروأ كده وتاخد بالك معايا شوية ان انا هقولولك جاته التأصيلات يا اخوة القواعد اللي يبنى عليها الامر وزاد دي نحن اللي احنا مش قادلين نعملها من ساعة ما حصل تصوري تانية وانتو معايا والكلام ده متسجل وموجود في اكثر من واقف نقولي يا جماعة وصفوا الحالة لو سمحتوا هو ايه اللي موجود اللي كان موجود في التحديد ده كان ايه توصيفه ايه شرعا طيب واللي بعد كده حيبقى ايه توصيفه ايه شبه حاجة بفيش توصيف التوصيف الشرعي بيخليني اسحب الحكم الشرعي. لما تقول لي والله احنا نتعلينا كائن كده عايزين نتباحه. اقول لك ده شكله ايه? هل له ناب مبقه? هل شكله حيوان ولا هو مسلا من المنطيور ولا ايه? تقول لي لا والله ده مليوش ينحاس ولا حاجة. لكن ده اه حيوان حاجة دي ماشي عارضة عارضين. اه تبديلين هب. ولا افهمي? اقول لك طيب ده ليه ناب ولا ايه? ليه? لما اعرف الوصف بتاعك هاخد وحقه شرعه تقول لي او الله لي ناب اقول لك ابي فترس يعني تقول لك أبي اقول لك لا يجوز تباحوا ليه لان انا بسلامناها عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيب إذا لما توصف المسألة تقدر تطلع على حكمه لذلك يقولون ايه وصف الشيء فرع عن تصوره لازم ت تتصفوا عشان اقدر تصوره وبالتالي اقدر احكم عليه لا سيما ان الاسماء مرتبطة بالوصف وخلي بالك دي قاعدة مهمة كده. الاسماء مرتبطة بالواصف. فلولين الانسان فعل انسان فعل الدينة. زينة الزينة الموجب للحد. بقول له انت زينة. خلاص انه خلاصة الاسماء ارتضب بالواصف. انسان جاب لي مادة غريبة او كده اللي يشوفي كده ايدي واحد يشربها ومش مصطول. مش هده اقول انت اسماء خمراء. خهمت زين? فلزينك خلي بالك معها كويش المسألة بقى. يقول الدين يقوله دانه. ديناً أي ملكه وحكمه وساسه ودبره وقهره وحاسبه وقضى في شأنه وجزاه فالدين في هذا الاستعمال يدور على معنى الملك والتصرف بما هو من شأن الملوك من السياسة والتدبير والحكم والقهر والمحاسبة والمجازاء ومن ذلك قوله تعالى مالك يوم أي يوم المحاسبة والحساب والجزاء ثم أشار الدكتور دراز أشار إلى الدين إن, أن الدين يرجع إلى ثلاث معاني اللي احنا قلنا ده معنى منه اللي هو المحاسبة والجزاء والسياسة والتنبير قال لك المعنى الثاني هو دان له أي أطاعه وخضع له وهو وهو لا ملازم بالمعنى الاول. وهو معنى ملازم بالمعنى الاول. هو اطاعه لان الاولان هو التدبيل والسياسة والجزاء. فلما بعرف ان انا حد جازة وانه كده. فبقى انا بطيع له. يبقى اطاعه. يبقى الاولان كان ايه? المحاسبة والجزاء خلي بالك. المعنى الثاني اللي بيجي بالدين. الطاعة والخضوع وكده. خلاص? وبعدين قال آآ قال قال دانه فدان له أي قهره, وخضع قهره على الطاعة فخضع له والمعنى الثالث هو دان بالشيء معناه اتخذه دينا ومذهبا أي اعتقده أو اعتاده أو تخلق به بالك من معاني التلاتة دول يبقى الجزاء والمحاسبة الطاعة والانقياد المعنى التالت القهر على الخضوع قهره فاخضعه عشان كده إيه ربنا قال وكأي من نبي قتل قاتل ربيون كثير فما وهنوا لما أصابوا في سبيلها وما ضعفوا وما استكانوا استكان يعني دانا لعدوه تعرفوا يا اخوة احنا ليه دلوقتي نفتخد نحن بيتكلم انجليزي عشان هما قارننا عشان هما غالبنا عشان هما هم انفؤينا ولذانك لابدين كان لحد النظر كان لكم وصول الدين تقولوا الان الان احنا مش ممكن نحكم بغير ما انزل الله اقول لك امريكا تضربنا الصف امريكا مين دي تضربك ايه بكلام اللي تقول له وهي لما لما ضربت سين وصاد وعين ويلان كانت ضربتهم ليه عشان حاجة من انزل الله ولا ضربتهم كدعوكم كدعوكم خلي بالك من المسائل دي واللي طلع بقى دلوقتي في, ال... في, ال... في الكلام ايران مفيش حد بيدفع لايران وهيخش طب والتشيع اخبارهم ايه مفيش عندنا هنعمل ايه ما هو ده اللي موجود في كده ممكن نقول كده ممكن ده يعامل بيه الله عز وجل يغرر بالناس وندفع بهم كده ده هيزنوا وهقول لك بطلع مثلا مذابحيني يا هاشم الموت الموت على دي مذهب وخلاص وهيروح يقنعوهم بكده وفلوس بقى وحكايه الأمة ده هتدمر اللي تعملوا ده انما خلاص بقت المرجعيه هشه ومرجع بالرأس ولذلك زي ما قلنا المعاني بقى السياسه والتدبير والمحاسبه والجواز المعنى الثاني الطاعه والخضوع المعنى الثالث القهر قهره فاخضع من يقهر فيخضع اللي هو يقول ايه المعنى الثالث أنه دانه بالشيء اي اتخذه مذهبا ودينا واعتقده اعتقادا وتخلق به وبين حسين عايز اقول لك هنا فتوى فاسدة فتوى فاسدة يقول لك ايه يقول لك والله يا جماعة في راجب ثبت دين واقول له خلاص ثبت دين ده كفر ليه ثبت دين كفر لأنه ما عندوش لأنه هو مكلف وما عندوش عرض لهذا التكليف اللي هو الاكراه وما عندوش لان العرض هنا في الكفر البواح العرض في الكفر البواح يبقى بكره ما عندوش حاجه ثانيه الاول مكتسبه خلي بالك يعني وايه واللي هي عنه تكليف هو مكلف زي ما هو وما عنديش اقراه وكمان المساله مجمع عليه بتانيه تفسر المسؤول الفطري مع التكليف على قضية ثبت دين قال لك اه ما بيقولك ثبت الدين ده يعني اخلاقه قال الله عز وجل وانك على, على خلق عظيم قال المفسرون على دين عظيم يبقى اذا الراجل لما بيسد اللي بيسد له الدين ممكن ياتي الدين بمعنى الاخلاق اه ما بياتي الدين بمعنى ليه ليه الاخلاق ليه ايه اللي هي اللي في الدين عشان كده عشرة ده معانا قالت ايه؟ قالت كان خلقه القرآن مش اني مثلا راح تقليل الادب فلما قال لي ادب رح ثبت له فلما ثبت له اقول انا ثبت دينه اللي هو خلق سوق الخلق فما بيش الكلام ده هذا من الخفأ الشديد هذا لفظ صريح وسيأتي معنا ان شاء الله في الواقع الصريح والمحكرة المهم يعني يبقى دي المعاني الثلاثة اللي قال عليهم الدكتور درازر في آه في الـ في, الـ في مسألة ال الدين وده معاني الدين اللي عايزة تاخد بالك منها وما تنسهاش هيجي لك ثاني أربع, أربع علامات أخرى أو معاني أخرى لقضية الدين بيقولهم أبو الأعلى المودود يقول وتشكل المعاني الأربعة يقول المودود يقول إن الدين يعود في لغة العرب إلى أربعة معاني يقول لي اسمه المحاول الأربعة فتقول بيرجع إلى أربعة معاني القهر والغلبة من ذي سلطة عالية والإطاعة والتعبد من قبل خاضع لهذه السلطة المعنى الثالث الحدود والقوانين والطريقة التي تتبعها المعنى الرابع المحاسبة والقضاء والجزاء والأخوة خالي بالك من المعاني بقى. القهر والغلبة من دي سلطة عالية دائما قال الله عز وجل الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء إلى قول عز وجل فادعوه مخلصين له الدين فالقهر والغلبة من دي سلطة عالية المعنى الثاني الإطاعة والتعبد من قبل خاضع عند هذه السلطة المعنى الثالث الحدود والقوانين والطريقة التي تتبع خلي بالك وهو الحدود وهو التشريعات المعنى الرابع المحاسبة والقضاء والجزاء والعقام يقول وتشكل المعاني الأربعة بناء كاملا لمفهوم الدين الجامع الذي يجمع كلمة الدين الجامع لمعنى كلمة الدين الحاكمية والسلطة العليا الإطاعة والإذعان لتلك السلطة العليا النظام الفكري والعمل المتكون تحت سلطان تلك الحاكمية المكافأة التي تكافئها السلطة العليا على اتباع ذلك النظام والإخلاص له أو على التمرد عليه والعصيان له كتاب المصرحات الأربعة بأبو الأعلى الموت لذا إذن يا إخوة هذه المعاني هي المعاني التي تضرب الطاقوت إذا فعلها الإنسان دينا يبقى أنا عندي السلطة العالية الحكم القهار الغالب الأعلى العلي هو الله عز وجل فالحكم له وانا اعبده يعني ايه غاية الخضوع غاية الحب وغاية مع غاية الزل زمال ابن القيد مع غاية تعظيم يبقى عندي خضوع وزل وحب وتعظيم للله عز وجل. أمر الثلاثة عندي شريعة لازم أمشي وراها يجيلك النص الثاني تعالى لا إله إلا الله لا إله إلا الله. محمد رسول الله. يبقى لازم تمشي وراه. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف ال ال ال ما يأمرني بيجي وما نهني عنه. خلي بالك. المعنى المعنى الرابع الإيمان بيوم البعث والنشر والجزاء والحساب الذي يجعل إنسانيه يجعل إنسانيه يرجع إلى بعض الباحثين. يقول إن في معنى كمان بقى للدين الشامل لكل ده إن الدين يشمل هذا كله أنا عايز أقول لك كلمة مقدمة شوية عن, ال... عن عن دورها في الكلام بس حولها دي بقى تتخليها في ذهنك بس لما نرجع بقى نشوف الديمقراطية أو العالمانية نلاقيها هي نفس القضية دي ولا لا إن لا عقوبة إلا بقانون والقانون ملزم ملزم لأي حد والقانون هو السلطة العليا اللي تتصرف مع الناس والقانون مش, كده؟, مش كده؟, كده؟ يبقى صارت الدمقراطية دين ولما جي لك عندها بقى حاول لك كلام اهل العلم اقول لك كلام اهلها اللي هي دين خاص دين, دين لوحد طيب اذا كان الامر كذلك يبقى عاوزين نقول بقى ما هو الطهوط خلي بالك بقى احنا كنت داخلين اهو في حاجة في في في, في, في, في مسألة اخر عايزك تركز فيها كويس اوي اذا كان الدين بهذا المعنى والطاغوت هو في معنى الحفل في معنى الخضوع والانقياد والطاعة وفي معنى القهر والغلب والطاعة إذا كان هذا المعنى يبقى إذن الطواغيت دين كما أن الإسلام دين عشان ربنا قال لكم دينكم ولي دين لكم دين وإحنا لنا دين, دين يبقى إيه الأمر بقى يبقى الأمر في الحقيقة إنه هذه الطواغيط دين مستقل. طب ما هي الطواغيط? احنا ماشيين اهو. عرفنا الطاغوت. وادلته من القرآن والسنة عشان مراش تلكلام بقى احد يديه من عنده قلت تقول طول الطاغوت. قلت من عندي. القرآن والسنة هو. وكلام اهل اهل. معنى الدين عشان ندخل منه نقول اوعى تتنازل عن حاجة من دينك ابدا لان معنى انك تتنازل عن حاجة من دينك على وضوء ما انت عرفت معنى الدين يا بتقول ربنا مش خضع لك في الحسن. لك. لن أقهر لك. او ده كده خلي بالك وسأقهر لغيرك لان زي ما قلنا يا اخوة ان التوحيد هو الميل من الى الميل من الشرك الى التوحيد الشرك ضده الميل من من التوحيد الى الشرك يبقى الميل من عند الله الى الميل من الله عز وجل بعيد عن الله عز وجل والاقبال على الشرك لانه دين اخر نفيش حاجة يسمعها حتى بيعبودش حاجة سوا حد يقول لك والله يا جماعه ما فيش دين كده ولا احنا ما بنعملش اي حاجه ومفيش اله مفيش الكلام ده هيعمل له دين اسمه الطبيعه والطبيعه وتفاعلات وعوامل ليها تاثير ويحك حامله دين باسم كده هيعمل له قوانين هيعمل له اي حاجه مفيش حاجه اسمها محدش فاللي بيترك الاسلام بيعمل ايه يقول له دين ثاني مفيش حاجه سواء في الهوا يبقى تكثير الخير وتقليل الشر ده كلام خزعبلات خلي بالك بقى وافهم كويس مع مع طبعا يعني احترام ال ال ال ال المكنات لا لكن ان انا لازم نقول كده لان هذه نصيحة ولا بد ان ينصع الرائد ولا يكذب اهله واخوه الرائد ولا يكذب اهله لا بد ان اقول لك كده مفيش حاجه اسمها كده اما ان يكون الاسلام واما ان تكون الجاهليه والكلام ده انا قلته في في خطبه الله ثم للتاريخ ما فيش حاجة اسمها والله ده قو... اه حاجة تكسير الخير والله مش حكم بعين ذا لكن هو تكسير الخير وتقرير. اشترك بتاني انجي حضرتك حضرتك. انا متعبد بان انا لازم اشوف الكتاب والسنة. الله عز وجل يذكر حكم الاسلام ويسا حكم الجاهلية. انا عندنا عندها حاجة تكسير. ان شاء الله الخير. انت بقوله ده. لو عملت حاجة بي ايد عن الاسلامي بقولت ربنا مش هاخضع لك في الاتم. مش هاخضع لك هاخضع للجين. زي ما انت فهمت معنى ما هو الطاغوت بعد هذا التمهيد الطويل بقى. ما هو الطاغوت هذا ان شاء الله عز وجل نزيل عليه في اللقاء الآتي اسال الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل في هذا لنفسه وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله